وحين نام الحجيج ليلة العقبة لم يعود الرجل الهمداني لمقابلته صلى الله عليه وسلم لكن قوافل الحب اليثربي وصلت ها هم قد نصبوا خيامهم على أرض منا ليتسلل الشوق منها بحثا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ابتهج بهم لكنه أشعرهم بخطورة الوضع فأمرهم بالسرية وحدد موعدا للقاء بعضهم في ساعة متأخرة من الليل حين يأوي الحجيج إلى مضاجعهم خيم الليل وانتثرت النجوم وكأنها تذكر الأحبة بالموعد فانتظروا حتى أخمدت النيران وغفت الأعين وصف الجو إلا من انسياب نسيم أو عواء ذئب نهض اثنى عشر رجلا دون أن يشعر بهم أحد وتسللوا إلى مكان لا يعلمه غيره وغيرهم فإذا المشاعر قد سبقتهم ولما جلسوا عنده صلى الله عليه وسلم تكلم فأنصتوا قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فصافحته القلوب قبل الأيدي شاعر يثرب كعب بن مالك وعبادة بن الصامت والشاب جابر بن عبد الله كانوا هناك يتحدث جابر بن عبد الله عن تلك الليلة وعن آثارها على بيوت يثرب كلها فيقول أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة بعثنا الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام اطمأنت يثرب وتماهت القلوب فيها وبدأت أخوة الإسلام تغسل عداء الجاهلية شعر أهلها بنظافة ونظام وأخوة وطمأنينة وثقافة لم يعهدوها من قبل ولا يملك عبد الله بن سلول القدرة على توفيرها أما خارج يثرب فأخبار انتشار الإسلام فيها تشرق مع شمس كل صباح تتجاوز الجبال والشعاب والبحار حتى أبحرت نحو الحبشة فأججت حماس المهاجرين فعاد الكثير منهم عادت أم سلمة وزوجها أبو سلمة وعاد الشاب الزبير بن العوام فوجدتها أمه صفية عمة رسول الله فرصة ليخطب الفتاة الرائعة أسماء بنت أبي بكر فخطبها فزفها أبو بكر إليه في يثرب أيضا كان كبار الأوس والخزرج يبحثون عن المزيد من هذا الحب والإيمان والعلم لذا اجتمعوا فاتفقوا على أمر خطير قد يؤثر على علاقتهم بمكة